المجال. هل تذكرون ابو دجانه صاحب العصابه الحمراء الذي اخذ السيف من يد الرسول صلى الله عليه وسلم بحقه وهو يقول انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح ل ذ ا النخيل اضرب بسيف الله والرسول وقد وتبختر قد قام قبله اخرج عصابته وتبختر بين الصفين هذا الرجل كان قد قام قبله الزبير بين و الزبير ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للسيف ف أ م س ك ه النبي عنه حتى قام أ ب و د ج ا ن وقال ما حقه يا رسول الله قال أ ن تضرب به في رقاب الكفر حتى ينثني ف أ خ ذ ه كما قلنا فقال الزبير وهو يحدثنا هذا الحديث قال وجدت في نفسي أ ن ا ابن عمه رسول الله و أ ن ا الزبير و أ م س ك السيف عني و أ ع ط ا ه ل أ ب ي دجانه والله لاكونن ملازما له سائر اليوم يعني جانبه أقاتل إلى ف أ ر ى ماذا يصنع بالسيف وكيف يوفيه حقه قال فمضيت أ ل ا ز م ه لا يكون في موقع إ ل ا و أ ن ا إ م ا جانبه أ و خلفه أ ر ى ماذا يصنع فلا قام له شيء إ ل ا هده يحصد في قريش ك أ ن م ا السيف في يده من جل فلا راى ه ا م ة إ ل ا فلقها حتى إ ذ ا قابله رجل كان يزفف على ج ر ح ا ن أن ي ج ه ز على الجريح منا قابله فنظرت أ ي الرجلين أ ق و ى ع د ة فكان الكافر أ ق و ى ع د ة وهيئه فوقفت أ ن ظ ر ماذا يكون بينهما فنظرت إ ل ى أ ب ي دجانه فغاب عن نظري قلت أ ي ن ذهب ابو دجانه و إ ذ ا برجل قد استقبل هذا المشرك فضربه بالسيف خيل الي انه قد قصه نصفين بالتمام من مفرق هامته حتى فرق بين رجلي ض ر ب ة و ا ح د ة بالسيف فقسمه نصفين ك أ ن ه رجلين فقلت اين ابو دجانه من هذا ليتني اعرف من قاتله فحصر اللسام ه ن وجهه وقال انا ابو دجانه يا زبير قال انا اتكلم في نفسي فحسر ا ل ل ي س ا م عن وجهه وقال أ ن ا أ ب و دجانه يا س ب ي ر هل ر أ ي ت ما حق السيف ودارت ا ل م ع ر ك ة كما قلنا على أ ش د ه ا فقال ما زلت أ ت ب ع ه فوضع السيف على ه ا م ة ا م ر أ ة كانت تخدش الناس خدشا فلما وضع السيف على مفرق ر أ س ه ا و ا ل و ل د فرفع السيف وتركها فقلت يا أ ب ا دجانه كل صنيعك أ ع ج ب ن ي اليوم إ ل ا أ ن ك لم تقتل ا ل م ر أ ة فماذا قال أ ب و د ج ا ن ة قال عندما علوتها بالسيف والولت وقالت يا لصخر تستنجد يا لصخر فلم يجبها أ ح د ف أ ك ر م ت أ ن أ ق ت ل بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ا م ر أ ة لا ناصر لها هل سمع الذين يقاتلون المسلمين بل المسلمين أ ن ف س ه م إ ذ ا اقتتلوا هل سمعوا هذه الدروس وهم يقاتلون في قرن العشرين مكارم أ خ ل ا ق حتى في س ا ح ة ا ل و ض ع أ ك ر م ت أ ن أ ض ر ب بسيف رسول الله ا م ر أ ة لا ناصر لها ومضت ا ل م ع ر ك ة وفرت قريش سقط لواؤها والذي أ ب ل البلاء الحسن ح م ز ة وعلي والزبير وسعد سعد بن أ ب ي وقاص وغيرهم ك أ ب ي د ج ا ن ة حتى أ ج ل و ا قريش عن مواقعها عدد سبعمائة على المعركة معهم على أبدا المسجد أحد الأقدام المسلمين ناقصين الخمسين اللي وقفين على الجبل في ساحة ستمائة لا, معهم أبداً لا خرجوا من المسجد إلى أحد مشيا على قريش سلاسة آلاف إلى وخمسين من فرس وقفين في قريش فيها م ئ ت ي ن وخمسين فارس على خيل وكانت ا ل غ ل ب ة للمسلمين و أ خ ذ و ا يقتلون و ي أ س ر و ن ويغنمون كما شاءوا يقول الزبير إ ن ي لانظر إ ل ى هند بنت ع ت ب ة ومن معها من النساء قد شمرن ا عن ساقهن يولولن ا وقد ولين ا ا ل أ د ب ا ر يحاولن ان يرد أ يرددن الرجال فلا ناصر لهن ولا مجيب فما كان بين سبيهن قليل أ و كثير إ ن ه ن في ق ب ض ة اليد فما هو ذاك إ ل ا أ ن سمعن ا صارخا يصرخ لقد استشهد عم رسول الله ح م ز ة بن عبد المطلب ف ا س أ ل و ا له فكان وحشي الذي اخبرناكم خبره لا كثير له ولا قليل في القتال خرج كما ذكرت لكم خبره بالتفصيل يريد قتل ح م ز ة مقابل عم جبير بن مطعم على ان يكون حرا قال اخذت حربتي يحدثنا كيف قتل ح م ز ة كما حدثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اسلامه بعد فتح م ك ة قال كنت عبدا حبشيا ارمي ب ا ل ح ر ب ة رمي ا ل ح ب ش ة قلما اخطا فاخذت حربتي واخذت اترقب ح م ز ة فنظرت اليه في س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة ك أ ن ه الجمل الاورق اي الجمل المغبر ك أ ن ه الجمل الاورق من غبار ا ل م ع ر ك ة لا يقوم له شيء ما ع ل ى سيفه بشيء الا هده برز له رجل فناداه ح م ز ة إ ل ي يا ابن م ق ط ع ة البذار وكانت أ م ه ختانه نساء في ا ل ج ا ه ل ي ة قال فلما التقيا ع ل ى ه ح م ز ة بالسيف على عاتقه ظننت أ ن ه أ خ ط أ فكانت من س ر ع ة و ح د ة ا ل ض ر ب ة أ ن مر السيف من عنق الرجل وبقي ر أ س ه على كتفيه قال فظننت أ ن ه أ خ ط أ فما إ ي الا إ ل ح ظ ة حتى سقط الرجل وسقط معه ر أ س ه هذا هو ح م ز ة قال فما زلت أ ت و ق ا ه ب ش ج ر ة أ و حجر خ ش ي ة أ ن يراني حتى أ د ن منه ف أ ت م ك ن فلما قتل الرجل هذا واستعرض بصدره الناس من يقتل من يحصد بسيفه هززت حربتي و أ ن ا بمخفى عنه لا يراني حتى إ ذ ا رضيت منها دفعتها فوقعت في سنته و ا ل س ن ة أ س ف ل البطل هنا بين البطن السر وبين العانق فوقعت في ث ن ت ه حتى خرجت من بين فخديه اي من خلفه قال فاقبل نحوي ي ن و ق اي متعب يريد ان ي ع ل و ن بالسيف فغلبته ا ل ح ر ب ة فسقط فتركته واياها حتى فارق ا ل ح ي ا ة فجئته فنزعت حربتي ومسحتها وجلست في خ ي م ة في المعسكر لا ش أ ن لي في الحرب ولا في القتال وعندما قتل حمزة قتل حمي وطيس ا ل م ع ر ك ة اكثر وشد المسلمون على ان ي أ خ ذ و ا بثاره فاجلوا قريش وكانت هزيمتهم وبينما ابو سفيان ايضا مع الفارين مر بخالد بن الوليد وهو على ر أ س ك و ك ب ة من الفرسان عند خطم الجبل فقال انها ا ل ه ز ي م ة يا ابن الوليد فقال خالد لا ليس بعد وليست س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة ك س ا ح ة هذا المسجد ف إ ن ه ا ساحه تجول بها الخيل والناس في بعد عن بعض ولهؤلاء معسكر وهؤلاء معسكر إ ذ ا لا غ ر ا ب ة أ ن يكون هنا ه ز ي م ة و غ ن ي م ة و أ س ر وقتل وهناك أ ن ا س لازالوا في طرف ا ل م ع ر ك ة ينتظرون قال خالد لا ليس بعد وعينه ترقب الجبل الذي أ م ن ه النبي وعرف ا س ت ر ا ت ي ج ي ة ا ل م ع ر ك ة قال لا ليس بعد فعندما جاوزت قريش وخلت س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة إ ل ا من تلك ا ل ف ئ ة من ا ل خ ي ا ل ة نظر الرماه غفر ا ل ل لهم نظر الى ر م ا إ ل س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة فوجدوا أ ن س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة قد خلت من قريش كل قريش تولي ا ل أ د ب ا ر والمسلمون في إ ث ر ه م يغنمون و ي أ س ر و ن ويقتلون فقال بعضهم لبعض ما مقامكم ها هنا وقد انتهت ا ل م ع ر ك ة واخوانكم يجمعون الغنائم ه ل م ا ن أ خ ذ نصيبنا منها فقال لهم اميرهم عبد الله بن جبير والد جابر بن عبد الله راوا الاحاديث قال لهم اذكركم الله وامر رسول الله يا قوم أ ل م يوصكم أ ل ا ت ب ر ح مكانكم و أ ن تحموا ظهورهم إ ذ ا دنت الخيل ر ش ق ت م ه ا النبل وقال لا تبرحوا حتى أ ك و ن أ ن ا الذي أ ر س ل إ ل ي ك م فهل أ ر س ل إ ل ي ك م رسول الله قالوا لا ولكن ليس هذا مراد رسول الله أ ن نبقى على الجبل وقد انتهت ا ل م ع ر ك ة فقوم يريدون النزول وقوم مع اميرهم ولكن الغلب للذين يريدون النزول فنزلوا مخالفين امر اميرهم بعد مخالفتهم امر نبيهم فنزل ولم ا و يمكث مع اميرهم عبد الله بن جبير الا س ت ة نفر وهو سابعهم فالذين سبتوا على الجبل س ب ع ة فقط سبعة من خمسين اللي واربعين من نزلوا اللي قديش تلاتة فنزل و أ ل ق و ا السلاح و أ خ ذ و ا يجمعون الغنائم و ي أ س ر و ن من استطاعوا ل أ ن من أ م س ك ب أ س ي ر كان له سلبه ومن قتل قتيلا له سلبه ومن أ س ر أ س ي ر ا قد ي أ خ ذ فداءه ف أ خ ذ و ا يجمعون الغنائم و ي أ س ر و ن وما هي إ ل ا دقائق في زمن ا ل م ع ر ك ة فنظر خالد إ ل ى الجبل فراه قد خلا من الرماء ليس عليه إ ل ا سبعه فشد هو وعكرم ا بن ابي جهل بخيالتهم على الجبل فقتلوا السبعه ف ا ل س ب ع ة لا يقاومون فانهم م ئ ت ي ن وخمسين فارس علوا الجبل فقتلوا السبعه ثم داهموا المسلمين من ورائهم واوقعوا السيف فيهم ونادوا بشعارهم فان لكل فريق في ا ل م ع ر ك ة شعار اما شعار المسلمين يومها كان امت امت يوم احد اما شعار قريش اعلو هبل اعلو هبل فنادوا أعلو هبل فنادوا اعل هبل ع ل ووضعوا السيف في ظهر المسلمين فالتفت المسلمون و اذا خ ي ا ل ت قريش وراءهم فاسقط في ايديهم وعندما سمعت م ق د م ة قريش ا ل ف ا ر النداء اعل هبل ووجدوا الخيل من ورائهم عرفوا ان الخيل لهم فليس مع المسلمين خيل فاستداروا ورجعوا فاصبح المسلمون بين حجري الرحى قريش من امام وخيالتهم من الورق فالقوا ما بايديهم من الغنائم وعادوا الى سيوفهم وتركوا ما في ايديهم من الاسرى ومن دهشتهم اخذ بعضهم يضرب بعض اخذ بعضهم يضرب بعض فصارت خ ي ا ل ة قريش ت ج و س ه م ذهابا وايابا وهنا تفرق الناس واختلط الناس وذهل الناس حتى تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي احد بجانبه قط الا ا م ر أ ة اسمها ن س ي ب ة ا ل م ا ز ن ي ة ام عماره يقول النبي صلى ل ل ا عليه ل و س ما م التفت يمينا ولا شمالا الا اراها تضرب بالسيف دوني وقد غشيني الناس كل قريش تريد ر أ س محمد قلت لكم هذا في ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة كان ل ل م ع ر ك ة أ ح د خ ط ة وهدف ر أ س محمد ف إ ن عجزوا عنه فكبار المهاجرين ح م ز ة وعلي أ ب و بكر وعمر بهم يقضون على ا ل إ س ل ا م الكل يقول أ ي ن محمد دلوني عليه لا نجوت ان نجا وعندما يقتربون منه لا يرونه ف أ ق ب ل ا ل ص ح ا ب ة يبحثون عن رسول الله وكان حامل لواء المسلمين مصعب بن عمير ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أ و ل ا ل م ع ر ك ة عندما أ ع د لها قد أ ع ط ى اللواء لعلي بن أ ب ي طالب فلما س أ ل من حامل لواء قريش قالوا طلحه بن أ ب ي طلحه اي صاحب اللواء يوم بدر قال نحن أ ح ق منهم بالوفاء ف أ خ ذ اللواء من علي ودفعه لمصعب بن عمير صاحب لواء المسلمين يوم بدر فكان مصعب قريب من رسول الله ويحمل اللواء واللواء رمز إ ل ى س ب ا ت المسلمين ووجود نبيهم فجاءته ر م ي ة بسهم أ ص ا ب ت ه ف أ ن ز ل الله ملكا أ خ ذ اللواء من مصعب و أ ل ق ى الله عليه ص و ر ة مصعب مصعب في ا ل أ ر ض قتيل ومصعب يحمل اللواء واقف ولم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه ا ل م س أ ل ة فعندما غشيه القوم قال له تقدم يا مصعب يعني تقدم هنا أ و هناك حتى لا ي ع ل م أ ن تحت اللواء قائدهم وهو النبي تقدم يا مصعب فالتفت الملك إ ل ى النبي وابتسم وقال لست مصعبا هذا صاحبكم فنظر النبي إ ل ي ه في ا ل أ ر ض قتيلا ف أ ق ب ل رجل من المسلمين و أ خ ذ اللواء ت ك ر ي م ة الله لنبيه ولوائه ارسل ملكا ب ص و ر ة مصعب فحمل اللواء وتكريما لمصعب فلا يسقط لواء من يده اول سفير في الاسلام سفير الى اهل دولة رسول يثرب ه اهل وسلم الى مكة في ي ونقول يثرب قبل ا ل ه ج ر ة اليها اما بعد ا ل ه ج ر ة فلا يثرب م د ي ن ة رسول الله ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ط ي ب ة و ط ا ب ة كان سفير النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة الاولى و ا ل ث ا ن ي ة ليعلمهم الاسلام هذا هو السفير هل ادرك سفراء المسلمين اليوم ما م ه م ة السفير يعلمهم دين الله ولكن الامور قد اختلفت واختلطت فلا ع ل ا ق ة للسفراء بالدين في هذا اليوم لا و أ ق ب ل كل صنديد في الكفر وكل عريق فيه يريد أ ن يكون هو صاحب قتل محمد صلى الله عليه وسلم ف أ ق ب ل أ ب و دجانه لم ينته دور أبو دجانة. أقبل ابو دجانه فراى النبي وحده في ا ل س ا ح ة لم يغير موقعه منذ ان وقف ولا شبرا و ا ح د فما تراجع للوراء موضع قدم قال والذي بعثه بالحق انه على مقامه من اول ا ل م ع ر ك ة حتى جئته لم يتزل قدماه من مكانها شبرا واحدا وهو ينضح القوم عنه ب ا ل ح ج ا ر ة ويتقيها بيديه ولا يصيبه شيء منها فارى اسهم القوم تقع دونه وبين يديه وتجاوزه وتمر عن يمينه وعن شماله وهي كالجراد فقلت ويه قد يصيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت قد, فتقت قد فقدت ترسي الترس الذي تتقى به النبال فصحت هلا من ترس اترس به عن رسول الله فقال النبي لا ترس يا ابا دجانا لا ترس عندما ذهل المسلمون عندما ترس ترس أ ل ق و ا ما ب أ ي د ي ه م حتى أ ت ر ا س ه م قال النبي لا ترس يا ابا دجان لا يوجد ترس لاتقيت انا ب ي لا ترس ف أ ل ق ى السيف من يده وقد وفاه حقه قد ضرب به في رقاب الكفر حتى راه النبي منثني. ا ل م ل ق السيف م ن ي د ه وفى ا ل س ي ف حق. أ ل ق السيف, السيف م ن يده وماذا فعل أ ل ق ى السيف وقال ظهري لك ترس اليوم يا رسول الله أ ب و دجانه بدمه ولحمه وعروقه و ع ص ا ب ه يقول ظهري ا لك ل والدم ل ح م ظهري ترس اليوم يا رسول الله أ ت ع ر ي ما تقول يا أ ب و دجانه مهما الترس هو الذي تتقى به النبال لتسقط النبال في ظهري ولا يخدش رسول الله فانحنى بصدره وضم كلت يديه على كتفي النبي حتى لا يناله شيء وجعل ظهره قبله لنبال قريش تنزل فيه كيف شاءت وابو دجان بشر بشر يحس ب ا ل أ ل م لا يكابر كلما وقع في ظهره نبل انحنى او نطز وقال اه ما اطيبها فيك يا رسول الله اه ف ط ر ة البشر حديد ينزل في ظهرك الا تقل اه ان لم يقل اه فهذه مكابره ة الم ولكن يعقبها بقوله آه الم ولكنه فيه م ت ع ة و ل ذ ة ما عطيبه لانه في سبيلك يا رسول الله ه ما ع ط ي ب ه ا فيك يا رسول الله يقول ا ل ص ح ا ب ة والنبي يقول له كما حدثنا من أ م عماره نسيبه هي أ ق ر ب الناس إ ل ى رسول الله انذاك وكما حدث أبو اطمئنوا أبو من بعد ما مات عمرا من لم يمت دجان دجان فالحرب لا تقصر عمرا حدث الصحابة حدث حدث بعد دجان أبي تقصر فهو لم يمت أ ن النبي كان يقول له كلما ت ع ل م ارفق بنفسك ابا دجانه فيقول لا والذي بعثك بالحق نحري دون نحرك نحري دون نحرك لا و اراك ل بالحق لا ذ ي بعثك أ تحتضر وفي عرق ينبض ما زال يقيه بالنبال حتى نزل في ظهر أ ب ي دجانه بضع و أ ر ب ع و ن ن ب ل ة زرع ظهره ك أ ن ه و ا ح ة في النخيل زرع ظهره بالنبال فسقط في حجر النبي مغمي عليه من ش د ة ا ل ر م ا ح من ش د ة النزف فمع ا ن سقط أ ب و د ج ا ن ة الله يحمي ن ب ي ا ويرد عنه بيد ا ل ق د ر ة أ و ب و ا س ط ة ا ل م ل ا ئ ك ة ولكن ليرفع درجات من ا ل ص ح ا ب ة ويميز الخبيث من الطيب فقام ن سقط ابو دجانه حتى اقبل سعد بن ابي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وام ع م ا ر ة قاتل فما زالت ام ع م ا ر ة وقد اقبل ابن قمئه يبحث عن النبي ويقول دلوني عليه لا نجوت ان نجى وليس بينه وبين النبي ا ر ب ع ة ا ن ت ا ر ف أ خ ذ ت أم عمار تضربه بالسيف ولكن عدو الله كان عليه ع د ة أ د ر ع فما أ ث ر السيف فيه فلما انتبه إ ل ي ه ا ع ل ى ه ا هو بالسيف حتى جعل في كتفها بين الكتف والعنق غورا ما زال يرى إ ل ى أ ن ماتت أ ي أ ث ر عليها حتى سحل كتفها عن يدها اقبل سعد و ر أ ى ح ا ل ة النبي على ما هو عليه فوضع كنانته بين يديه وقال هل من قوس يا رسول الله وكان سعد قد فقد قوسه فقال النبي هذه قوسي وكان النبي قد رمى عنها حتى قطع وترها فرأى القوس وتره مقطوع أ ر ا د أ ن يشده لا يطول قال إ ن ه يا رسول الله لا يطول إ ل ى القوس فقال مدها تطول ب إ ذ ن الله قال فمددتها فوالله طالت ولويت منها ليتين وزاد منها ف ط ل تعرفون معنى ه ذ بإذن ا معجزات الله انقطع النصف لا مكانه قال الله فطال وزادت من مده فمده وتر رسول يسد يطول نصفه ف أ خ ذ سعد يرمي ثم نثر النبي ما بقي معه من أ س ه م في كنانته بين يديه وقال له ارم سعد فداك أ ب ي و أ م ي ف أ ق ب ل علي بن أ ب ي طالب وقد سمعوا ص ي ح ة كان صاحبها الشيطان صرخ الشيطان ليصبط المسلمين قال قتل محمد فلما سمع الناس ذلك منهم من أ ل ق ى السلاح و ق ع ت ومنهم من فر إ ل ى ا ل م د ي ن ة ومنهم من قال ما دام محمد قد قتل فهلام نقاتل نرجع إ ل ى قومنا ف ي س ت أ م ن لنا أ م ا ا ل ف ئ ة ا ل ق ل ي ل ة ا ل ط ي ب ة هي التي قالت إ ن كان رسول الله قد قتل فموتوا على ما مات عليه منهم علي قال أ خ ذ ت أ ب ح ث فنظرت في القتلى فلم اجد رسول الله, فنظرت في الناس فلم أجد رسول الله. فقلت والله ما كان ليفر وهو أ ع ز واكرم من أ ن يفعلها ف إ ن لم يكن في القتلى ولم يفر وليس في س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة أ ظ ن أ ن الله قد غضب علينا لمخالفته فرفعه إ ل ي ه فوجدت ش ج ر ة من الناس و اجتماعهم ل ش ر هكذا حتى لا يرى ما بينهم فوجدت شجرة من الناس فقصدتها بسيفي حتى فتحت فيها طريقا فدخلت في وسطها و إ ذ ا وسطها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتنفه القوم ولا يراه أ ح د فكان كتف فيقول كما قلنا بنباله الله النبي الله القوم لا يا الله يرني عن ذقنه سعد رسول وسلم سعد سعد رسول ويضع عليه على قد أقبل أمر بأبي وأمي صلى ليرى له تنظر وجهي دون وجهك لا يصيبك شيئا من سهام القوم وهو يقول ارم سعد فداك ابي وامي اللهم سدد رميته واجب دعوته يقول علي فما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ابويه ل أ ح د لا قبلها ولا بعدها ما جمعهما الا لسعد اي يقول له فداك ابي وامي فما زال سعد يرمي وكلما مر رجل مر ليس معه ترس ولا قوس يرمي الا قال له النبي صلى الله عليه وسلم انفرها ل ب ي السلام ن لسعد اي كنانه النبال انفرها لسعد فنثرها يقول سعد اقسم لست ح ا ن س ا اني قد رميت يومها نيفا عن الف نبل بين يدي رسول الله ايه رجوله هذه لا ليست الرجوله ة ن انه ل ا ي م ن الايمان يصنع العجائب إ ن س ا ن يشد على القوس ويرمي في س ا ع ة أ ل ف نبل المفروض أ ن تتخدر يده وتشل قال حتى إ ذ ا نفذت النبال لم يبق إ ل ا نبل مريش أ ع ر ف ه من خ ا ص ة نبالي فرميت به و إ ذ ا برسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني إ ي ا ه نفسه أ ع ر ف ه لا انكره فرميت به ثمان او عشر فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق هو س ه م الذي ارمي به اخره اعرفه لا انكره قال يغفر ا لك ل ل ه يا سعد لو سكت لناولتك اياه سائر اليوم انت ترمي به وانا ترمي ااتي فارمي به به خذ、فرمي. قال فلم يعد يعطينيه وفي ع ه كنانتي لا يفارقني لا يحدث سعد هذه ا فيما بعد وما عاد يرمي بعد ب يحتفظ يد به بركة لأن المعمار ن كانت تتناوله ب ي ن ا ل ل غ ي ي ب د ه هذه إلي وفي هذه اصيب ل م م ع أ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في وجهه شق وجهه الشريف ودخلت حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه و س ل م و ا ل و ج ن ة هي الخد ووقع في ح ف ر ة من حفر ابي عامر الفاسق عندما اراد ان يذهب الى الجبل فخدشت ر ك ب ت ه واغمي عليه ونزف دما كثيرا فعندما اراد ان ينهض ليعلو ما استطاع ان يقوم حتى رفعه ط ل ح ة رضي الله تعالى عنه وصعد في الجبل ص ليس ى الله ل ع ه و ل ليس م بين يديه إ ل ا ع ش ر ة ث ل ا ث ة أ و أ ر ب ع ة منهم من المهاجرين و ا ل ب ق ي ة من ا ل أ ن ص ا ر حتى صعد في الجبل ف أ ق ب ل أ ب و ع ب ي د ة و أ ب ي بكر ل ي ع ا ل ج أ م ر الحلقتين فقال أ ب و عبيد يقول أ ب و بكر كنت أ ح ث إ ل ى رسول الله أ ي أ د ن و ل أ ع ا ل ج أ م ر الحلقتين و إ ذ ا برجل يقفز إ ل ي ه قبلي فكان أ ب و عبيده فعندما أ ق ب ل ت أ ر ي د أ ن أ ع ا ل ج وجه النبي قال بحقي عليك يا أ ب ا بكر أ ي بحق ا ل أ خ و ة في الله بحق عليك ي الا أبا بكر إ ما تركتني و ش أ ن ي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إ ل ى الحلقتين وقد غارتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه ينزف فخشي إ ن هو انتزعها وعالجها بيد كما نصنع أ ن يؤذي رسول الله أ ك ث ر أ و يشوه وجهه ف أ ز م عليها بفيه وهذه ا ل ك ل م ة معناها أ ن ه وضع شفتيه على ا ل ح ل ق ة و أ خ ذ يعالجها بثنايا أ س ن ا ن ه بلطف ينسلها ك أ ن أ س ن ا ن ه ك م ا ش ة بلطف وشيء فشيء حتى لا يؤذي ولا يشق وجه النبي اكثر قال فمازال ي أ ز م عليها بفيه وينتزعها بلطف حتى خرجت و ا ح د ة وسقطت معها ث ن ي ة ابي ع ب ي د ة ثم وضع فمه على ا ل ث ا ن ي ة فمازال يعالجها برفق حتى نزعها وسقطت معها ثنيته ا ل ث ا ن ي ة فكان احسن الناس هتما وكان ينطق بالفصحى ويخرج الحرف من مخارجه لان الاسنان لها دور في مخارج الحروف عند طلاب علم التجويد في احكام ا ل ق ر آ ن الكريم فان لكل حرف مخرج والاسنان لها دور كبير فمن كان قد نزع اسنانه لا ينطق بالحروف ا ل ص ح ي ح ة فكان ابو عبيده اتم من نزع الثنيتين ومع ذلك لم تتغير مخارج الحروف عنده ل أ ن ه ا في سبيل الله ومن أ ج ل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما نزعا ل حلقتين أ خ ذ الدم يشن منها كما يشن من الشن أ ي كما ينشب من شن الماء فغسلناه بالماء فما زاده إ ل ا نزفا ف أ ق ب ل ت ف ا ط م ة رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا ف أ ح ر ق ت شيئا من حصير ثم ورماده اخذته اي سكنه على مكان الجرح فتماسك الدم فاراد ل على ب ت م ك ن ا ل ج ح ف ت م س ك ا ل م ف النبي ا د ان يعلو ص خ ر ة في سفح احد من حج واعتمر فزار ق ب ر سيد الشهداء في موقعه احد في وسط ا ل ح ل ق ة عند الباب الذي اصبح مغلقا محرما على المسلمين ان يلجوه ه ه ترى في وسط الساحة ذ قبرا وحوله ح ج ا ر ة سوداء م ر ب ع ة شيئا ما فيها ث ل ا ث ة قبور قبرا وحده ك ا ل إ م ا م وقبران خلفه الذي وحده هو سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبران وراءه عبد الله بن جحش ا بن ع م ة النبي أ خ و زينب بنت جحش والذي بجانبه مصعب بن عمير صاحب اللواء ونحن لم نصل إ ل ى م س أ ل ة دفنهم ولكني أ ر ي د أ ن أ ش ي ر إ ل ى ا ل م س أ ل ة التي أ ن ا عندها ا ل آ ن من وقف ليسلم على سيد الشهداء وشهداء أ ح د ثم سرح بصره هكذا ب ا ل أ ف ق بعيدا ليرى سفح الجبل من وراء تلك الدور يرى شقا في الجبل وعليه ع ل ا م ة بيضاء من وضع الناس أمنشلطراش إشارة بوي الى ان هذا المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ا ل م ع ر ك ة وبات ليلته لم يرجع الى ا ل م د ي ن ة بات في س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة تلك ا ل ل ي ل ة و س ن أ ت ي على هذا المبيت بالتفصيل عندما اراد ان يصعد على ا ل ص خ ر ة لينظر امر الناس لم يستطع النهوض ل ق د ر ما نزف منه من الدماء فجلس ط ل ح ة رضي الله عنه ط ل ح ة بن عبيد الله احد ا ل ص ح ا ب ة العشر المبشرين ب ا ل ج ن ة فجلس حتى جلس النبي على كتفه ونهض به وطلح هو الذي قد اصيب ب ب ض ع ة عشر جرحا في جسده وشلت يده وهو يتقي بها السهام والنبال عن وجه النبي اذ لا ترس فتنزل النبال في يده حتى شلت وقطع اصبعه فعندما جلس لينهض بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أ ص ا ب ه ضعف فاستعان بالله ونهض حتى نهض بالنبي فكان أ ب و بكر إ ذ ا حدث الناس عن يوم أ ح د يقول أ ح د ذاك يوم كله لطلحه لطلح فعندما أ ر ا د أ ن ينهض بالنبي وكان قد ضعف جثى على ركبتيه حتى لا ي خ ر برسول الله فيؤذيه فقال النبي قد أ و ج ب ت يا ط ل ح ة قد اوجبت اي قد وجبت لك ا ل ج ن ة يا طلحه فبشر من دون ا ل ه ش ر ة مرتين م ر ة معهم و م ر ة خ ا ص ة هنا قد اوجبت يا طلحه فنهض النبي الى ا ل ص خ ر ة ينظر امر الناس واذا بفرسان من قريش يعلون الجبل ومعهم خالد بن الوليد فقال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا ق و ة الا بالله فانه لا ينبغي لهم ان يعلونا فسمع المقاله عمر فاخذ عددا من الرجال وذهب إ ل ي ه م فاجلاهم عن الجبل فوقف ابو سفيان في اسفل الجبل ومعه عدد من رجال قريش النبي دافع عن نفسه ورمه ولكنه لم يقتل احدا حتى هذه اللحظه ف أ ق ب ل رجل من قريش من رهط ابي سفيان اسمه أ ب ي بن خلف أ خ ل أ م ي ه بن خلف الذي قتل يوم بدر و أ م ي ه بن خلف كان ر أ س الكفر في م ك ة الذي يعذب بلال الحبشي في رمضاء م ك ة أ خ و ه أ ب ي هذا كان كلما لقي النبي في م ك ة أ ي ا م الاستهزاء و أ ي ا م تهذيب المسلمين يقول ق و ل ة المتمكن الواثق ب أ ن ه متى شاء يقتل محمد من, من يستطيع أ ن ي ح ل ي فيقولها متحكما بالنبي يا محمد س أ ق ت ل ك متى شئت يعني خليك أ ن ا ب ت س ل ى عليك وقت ما ا بدي بأكب فيقول لك له ل ن ب ي ص ل ى الله عليه وسلم ب ل الذي ل أنا أ ق ت ك إن شاء الله ومضت ا ل أ ي ا م وهاجر النبي وهذا يوم أ ح د ف أ ق ب ل أ ب ي بن خلف وقد وقع القدر عليه وقد ان س ا ع ة شقاوته ف أ ق ب ل على فرس له وبيده رمح يهزه وهو يقول أ ي ن محمد فر أ ي ن محمد لان جوت ا إن ل ن ج ى أ ن ا أ ب ي بن خلف س أ ق ت ل ك يا محمد كما كنت أ ع د ك إ ن ه ا ا ل ف ر ص ة ف أ ق ب ل على فرسه يهدو ليصل إ ل ى الجبل فيرمي النبي بحربه واستدار ا ل ص ح ا ب ة حول النبي ليتقوه ب أ ن ف س ه م لا حراب لا سيوف لا رماح إ ل ا مع البعض بعض ا ل ص ي و ف قد كسرت وتلمت فنظر النبي في أ ص ح ا ب ه وقال خلوا بيني وبين عدو الله يا له من موقف خلوا بيني وبين عدو الله ل م ا ذ ا س ت ت ق ي قال هل من ح ر ب ة قالوا حربه لا نصل لها, في الأرض مرمية حربة لا نصل لها قال اعطني اياها فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم وامر ا ل ص ح ا ب ة ان يفرجوا له فتركوه حتى دنا فنظر النبي اليه حتى اذا كان على مرمى اليد في الحربه يقول ابو قالوا فانتفض النبي صلى الله عليه وسلم بالحرب ا ن ت ف ا ض ة تطايرنا من حوله كتطاير الزغب عن الطير اذا انتفض وقال بسم الله الله اكبر ثم استقبله بها قال خذها وانا محمد رسول الله قالوا فمرت من جانب عنقه فخدشته خدشا بسيطا فسقط عن فرسه فتدحرج الى الارض وهو يقول وا ويلاه فقال له أ ب و سفيان ثكلتك أ م ك ليس بك إ ل ا خدش بسيط قم فليس بك من بعث أ خ ط أ ت ك ض ر ب ة محمد قال لا يا أ ب ا سفيان ويلكم ا ا إنها ا ل ل ت ت ت ق و ا ا إنها قَاتِلَتي ت ل ي و لو, لو رايتم ما رايت قالوا ماذا ما رايت ح ر ب ة لا نص لها ق ا ل لا إ ن ه محمد عندما أ ل ق ا ه ا تحركت معه الجبال و إ ن ه كان يقول لي ونحن في م ك ة إ ن ي قاتلك ومحمد لا يكذب قط لعنه ة ا ل ل على الله ك ف ر ع ن ة ا ل ل على الكفر أ ب ش ر ك م يا أ ه ل الكفر كل أ ع د ا ء لا إ ل ه إ ل ا الله بدون تعداد أ ص ن ا ف ك م و أ ج ن ا س ك م كل أ ع د ا ء لا إ ل ه إ ل ا الله و إ ن كانوا من أ ب ن ا ء جلده من يقولونها كل أ ع د الكفر ء ا إلا الله إله ل م ل ة و ا ح د ة محمد لا يكذب والفضل ما شهدت به ا ل أ ع د ا ء قال محمد لا يكذب فما دام محمد لا يكذب فنحن على موعد مع م ع ر ك ة الحجر والشجر محمد لا يكذب قال محمد لا قال لا يكذب يكذب فلو بصق علي لقتلني لانه قال أنا اقتلك. فلو بصق علي فما اتم كلماته حتى زهقت روحه الى سعير هذا الذي قتله النبي في حياته ولم يقتل قبله ولا بعده احد ابدا لا بحرب ولا بسلم ولكنه ك ا ن اذا اراد ان يقيم حد القتل على احد امر به فحد وما قتل بيده احد الا ابي بن خلف فهو اشقى خلق الله على الاطلاق لانه قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقد ولا وان وهو يقول دخلت التفقد في المقطع اريد عسد النبي الناس ان اطيل الله من اين هذا فقد ح م ز ة أ ي ن أ س د الله وتحرج ا ل ص ح ا ب ة أ ن ي ق و ل له سمعنا من يقول أ ن ه استشهد فعند هذه ا ل س ك ت ة وهو يقول أ ي ن عمي أ ي ن أ س د الله وسكت ا ل ص ح ا ب ة أ س ك ت مع سكتتهم إ ل ى جمعتنا ا ل ق ا د م ة لنرى هول ذلك المشهد ف ا س ت ع و ه وانتم موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة وقد ا ن ت ه ى بنا القول عن القول الدروس العظيمة هذه عند تمام م ع ر ك ة احد في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة والتي ا ن ض ي ن ا فيها جمعتين ولا اخالني نخرج منها من جمعتين اتيتين ايضا كما اسلفت فان احدا اعظم درس في ح ي ا ة المسلمين انتهى بنا الحديث في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة عن تمام ا ل م ع ر ك ة و م خ ا ل ف ة ا ل ر م ا ت أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف قلبت معايير ا ل م ع ر ك ة ولقد وصف الله ذلك وصفا دقيقا في آ ي ة ص ر ي ح ة في كتابه المحكم حتى لا يلوم أ ح د منهم أ ح د ويعرفوا من أ ي ن ا ت و ا ولا يكون هنالك ر ي ب ة في قلوبهم لقوله تعالى وان جندنا لهم الغالبون اي جند جند الله لانها آ ي ة المتكلم فيها الله وان جندنا لهم الغالبون ا ل غ ل ب ة دوما لجند الله اللهم ان يكونوا جنود الله حقا وليس جنود الله من دخل سلك ا ل ع س ك ر ي ة فحسب لا بل قال تعالى ولله جنود السماوات والارض فان فشل في تحقيق نصرته الجند المعنيون في لباسهم وبذتهم ا ل ع س ك ر ي ة في اي ح ق ب ة ز م ن ي ة استعمل الله تعالى لاعلاء كلمته جندا من غامض علمه أ ل م تسمعوا قوله تعالى وهو يصف لنا كيف أ ي د النبي وهو في غار ثور يوم ا ل ه ج ر ة بجند من عنده مع أ ن ه لم تكن ه ن ا ك م ع ر ك ة ولم تنزل م ل ا ئ ك ة كل ما في ا ل أ م ر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في الغار فلما أ ت ت قريش باب الغار لم يجدوا شيئا وردوا خائبين كلما ر أ و ه نسيجا لعنكبوت وحمامتين وحشيتين قد باضتا في باب الغار ولكن الله تعالى يقول إ ل ا تنصروه فقد نصره الله إ ذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إ ذ ه م ا في الغار إ ذ يقول لصاحبه لا تحزن إ ن الله معنا ف أ ن ز ل الله سكينته عليه وايده أ ي د بجنود ه ه و لم ت ر و أ بجنود لم تروها ف أ ي جند كانوا اولئك الذين لم نراوا لم يكن ه ن ا ك م ع ر ك ة ولم تنزل ملائكه لتقاتل كما كان في بدر فكانت العنكبوت والحمام من جند الله وكذلك ص ل ط الله ا ل ق م ل و ا ل ج ر ا د ة على أ م م سبقت فكانت من جند الله فهنا وصف الله تعالى هذا الموقف بالذات لماذا انقلبت معايير ا ل م ع ر ك ة بعد أ ن كان النصر بيد المسلمين فسلب من أ ي د ي ه م واعطيت ا ل ف ر ص ة ل ق و ة العدد و ا ل ع د ة فقال عز من قائل ولقد صدقكم الله وعده ما هو وعد الله ان تنصروا الله ينصركم لقد نصروه في اول ا ل م ع ر ك ة فنصرهم وان جندنا لهم الغالبون في بدء ا ل م ع ر ك ة كانوا جندا لله تعالى فاعطاهم ا ل غ ل ب ة ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه ومعنى تحسونهم اي تتبعونهم بالقتال وتجلوهم عن مواقعهم اذ تحسونهم اي تحصدونهم بسيوفكم اذ تحسونهم باذنه حتى اداه ظرف ز م ا ن ي ة حتى بقي هذا المدد والنصر و م ص د ا ق ي ة الوعد حتى إ ذ ا كان هنالك ش أ ن آ خ ر حتى إ ذ ا فشلتم فشلتم في معنى فهم توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم إ ذ قال إ ل ز م و ا أ م ا ك ن ك م و ح م و ا ظهورنا إ ن ر أ ي ت م و ن ا ننصر عليهم فلا تشركونا و إ ن ر أ ي ت م و ه م يظهر علينا فلا تدفعوا عنا ولا تبرحوا مكانكم حتى أ ر س ل أ ن ا إ ل ي ك م لا نؤتين اليوم من قبلكم حتى إ ذ ا فشلتم فشلتم في فهم توجيه رسول الله لكم فقالوا ما هذا أ ر ا د رسول الله انتهت ا ل م ع ر ك ة حتى إ ذ ا فشلتم وتنازعتم منهم من يقول ننزل ومنهم من يقول لا ننزل فغلب الذين نزلوا وتنازعتم ن ز ل و ا وعصيتم امر الرسول ب ن ز و ل ك م وعصيتم من بعد ما أ ر ا ك م ما تحبون عندما ر أ ي ت م إ خ و ا ن ك م قد انتصروا وقريش ولت الادبار و إ خ و ا ن ك م ي أ س ر و ن ويقتلون ويغنمون عندئذ عصيتم أ م ر نبيكم فبرحتم أ م ا ك ن ك م ونزلتم لماذا اسمعوا وصف الله لا وصفي أ ن ا وتنازعتم في ا ل أ م ر وعصيتم من بعد ما أ ر ا ك م ما تحبون منكم من يريد الدنيا طمعا في جمع الغنائم منكم ليس كلكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد ا ل آ خ ر ة أ ي فيكم صادقين يريدون ا ل آ خ ر ة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد ا ل آ خ ر ة ثم صرفكم عنهم الله الذي صرفه صرفكم عنهم اي سلب ا ل ق و ة والنصر و ا ل ح ك م ة من بين ايديكم وترك ا ل س ا ح ة ليظهر فيها من هو اكثر عددا واقوى عدا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم اي ليختبر ايمانكم وصدقكم في طلب الله عز وجل ليبتليكم ومن البلاء ان يقتل منكم ع د د ويصاب اخرون ثم يختبر إ ي م ا ن ك م هل أ ن ت م لا ريب في قلوبكم بوعد الله لكم و أ ن ت م جند لله أ م لستم جند لله و ل ي ب ت ر ي ك م أ ي ليختبركم ولقد عفى عنكم بعد أ ن اختبركم عفى عنكم لماذا ل أ ن ك م أ خ ذ ت م الدرس ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إ ذ تصعدون أ ي في الجبل إ ذ تصعدون ولا تلوون على أ ح د لا أ ح د منكم يدري عن ا ل آ خ ر والرسول يدعوكم في أ خ ر ا ك م ثابت في أ ر ض ا ل م ع ر ك ة كلما مر به رجل يجري يقول إ ل ي يا فلان أ ن ا رسول الله فلا يلتفت ولا يسمع ص ح ا ب ة يناديهم النبي لا يلتفتون لماذا من ه و ل ما أ ص ا ب ه م ليبتليكم اذ تصعدون ولا ت ل و ن على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاسابكم غما ب غ م لكي لا تحزنوا على ما فاتكم اي من النصر و ا ل غ ن ي م والغنيمة أي من وقد أ ط ل ق و ا من ب أ ي د ي ه م من ا ل أ س ر ى و أ ل ق و ا ما ب أ ي د ي ه م من غنائم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أ ص ا ب ك م والله خبير بما تعملون ثم أ ن ز ل عليكم من بعد الغم أمنة ا ل غ م أ م ن ة أ ي ن ا ل أ م ن ة نعم قلت لكم ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صعد ل الله ى ل وسلم ي ه ص ع في الجبل هو م ن بقي معه من أ ص ح ا ب ه حتى سابوا إ ل ي ه جميعا وجلسوا في الجبل و أ ج ل و ا من كان قد ارتقى الجبل من كفار قريش ب ق ي ا د ة عمر بن الخطاب أ ج ل ا ه م فمكث النبي في الجبل وقريش في أ س ف ل الوادي في هذه الظروف جراح تنزف وقوم لم تنتهي المعركه بينهم وبين عدوهم هل هنالك مجال او ظن لنعاس او نوم من يخطر على باله النوم جراحه تنزف نصف اخوانه قتل او جرحى وعدوه لا زال يتربص به ويحيط به من ياتيه النوم الله يقول انهم ناموا لو كان حديث حديث اي احاديث لطعن بها كثير من طلاب العلم وقالوا مبالغات تصنعون الاساطير من حبكم لرسول الله والصحابة ولكن ا ص ح ا ب ة و ل إ ن كنت أ ه ل علم تفضل فرد على ا ل ق ر آ ن الكريم اسمعوا ماذا يقول الله ثم أ ن ز ل عليكم ثم فورا للعطف والتعقيد ثم أ ن ز ل عليكم من بعد الغم أ م ن ه نعاسا يغشى ط ا ئ ف ة منكم الذين ثبتوا مع النبي والذين هم مؤمنون صادقون ناموا ومن كان في قلبه شيء من نفاق لم ينم ابدا كيف ينام كيف ينام هو ليس مؤمن اما المؤمنون نعسوا وناموا و ا ل آ ن سابينه في حديث الخطبه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 ويا له من وصف دقيق اصدق من يقص علينا احداث احد وليست هذه ا ل آ ي ا ت الثلاثه هي ثلاث آ ي ا ت التي قراتها عليكم من سوره ة آل ع م ال ن من أراد أن أراد أحد يعرف درس ف ي ق ر سورة أ من آل عمران بدءا من الآية من ينتهي 121 حتى ينتهي إلى الآية 167. من الآية 121 و إ ذ غدوت من أ ه ل ك ت ب و ء المؤمنين مقاعد للقتال ف ل ي ب د أ من هنا حتى ينتهي إ ل ى ا ل آ ي ة 167 ليرى كيف كانت احد كما سمعها منا بالتفصيل ولكن ا ل ق ر آ ن يجمل فلما جلس النبي في ذلك المكان ومسحت الدماء و أ ج ل ي المشركون عن ر أ س الجبل وما زالوا في ا ل س ا ح ة خيالتهم ومشاتهم وكلهم يتهدد ويتوعد يخشى المؤمنون ط ا ئ ف ة منهم يخشاهم النعاس وينامون حتى ان رؤوسهم لا تتناقش اي هذا عندما ينام يميل وهذا ينام يميل تتضارب رؤوسهم ببعضهم بعضا وما منهم الا ودقت لحيته في صدره ثم ع ل ى غطيطهم وشخيرهم و ط ا ئ ف ة بينهم لم تنم واستغربوا ما الذي أ ن ا م هؤلاء كيف ينامون والعدو مازال في س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة ا ل م ع ر ك ة لم تنته ي بعد أ ح د ينام في س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة نعم أ ن ز ل عليكم من بعد الخوف أ م ن ا نعاسا المطمئن هو الذي ينام والذي يترقب ا ل أ ح د ا ث هو الذي لا ينام فكانت ع ل ا م ة ان كل من نام تلك ا ل س ا ع ة كان مؤمنا حقا والذي لم ي ن م وبقي يتحدث ويترقب ويتساءل كان في قلبه خ ص ل ة من نفاق يقول صحابي فاتني اسمه الان لم تكن هذه الايات قد نزلت بعد اي نزلت عندما نزلوا عن احد وعندما انصرفوا الى ا ل م د ي ن ة اما في س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة لم تكن قد نزلت لم تكن هذه الايات نزلت بعد فوالله اني لفي نومي افيق واغفي يعني يغفى غ ف و ثم يفيق واسمع واحدا ممن هم معنا يقول لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ههنا ا فبقدر ما كررها حفظتها حتى هممت ان اقولها لرسول الله فاستحييت فاذا بجبريل ينزل بها تسطر في ا ل ق ر آ ن كما قالها ذلك الرجل يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا يقول حفظتها قبل ان تنزل فنزلت كما كان الرجل يقولها وعندما ذهب النعاس وافاق وما زالت قريش في س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة أ ف ا ق و ا على صوت أ ب ي سفيان وهو ينادي ب أ ع ل ى صوته أعلو هبل, اعلو هبل ثم ركب على راحلته وتقدم حتى كان أ د ن ى ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه ثم نادى بحيث يسمعون اناشدكم الله أ ف ي القوم محمد فقال النبي لا تجيبوه فسكتوا ثم قال اناشدكم الله افي القوم ا بن ابي ق ح ا ف ة عن ابي بكر الصديق فقال النبي لا تجيبوه ثم قال افي القوم عمر بن الخطاب فقال النبي لا تجيبوه فقال ن ع م ة فعال ان كنا قد قتلنا هؤلاء فقد شفينا فلم يطق عمر صبرا ل أ ن أ ب ا سفيان اعتقد أ ن ه م قد قتلوا النبي و أ ب و بكر وعمر وهم ر أ س المسلمين فلم يطق عمر صبرا فوتب وقال كذبت و أ ي م الله و أ خ ز ا ك الله ف إ ن فينا ما ي س و ء ك فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أ ظ ه ر ن ا حيا يسمعك فقال ن ع م ة فعال الحرب سجال يوم بيوم هذا يوم بيوم بدر العزى لنا ولا عزى لكم بمعنى النصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجبه يا عمر قل له لا سواء الله مولانا ولا مولى لكم فقالها عمر ثم قال يوم بيوم ح ن ظ ل ة ب ح ن ظ ل ة واصبنا منكم مثل ما اصبتم منا وكان قد قتل ابنه الكبير الذي ي ك ن به فابو سفيان ابو ح ن ظ ل ة قتل ابنه يوم بدر وقد اصابوا صحابيا ابوه مازال في المشركين اسمه ح ن ظ ل ة يعرفه جميع المسلمين ب ح ن ظ ل ة الغسيل اتعرفون خبره ح ن ظ ل ة هذا يوم ان جاء الخبر بمقدم قريش تباغت المسلمين ارجعوا الى ا ل خ ط ب ة قبل ا ل م ا ض ي ة وجاء كتاب العباس الى النبي ذلك اليوم كان قد اجمع على الزواج وكان يوم عرسه وعندما خطب النبي المسلمين يوم ا ل ج م ع ة واعدهم للخروج كان المفروض ان يكون زفاف ح ن ظ ل ة الغسيل على من على ج م ي ل ة ليست ج م ي ل ة ا ل ص و ر ة اسمها ج م ي ل ة على ج م ي ل ة ا ب ن ة ابي بن خلف رئيس المنافقين فلما كان الامر ما كان ا س ت أ ذ ن حنظله من رسول الله ان يبني ب ج م ي ل ة بنت ابي قبل ان يخرج الى ا ل م ع ر ك ة تلك ا ل ل ي ل ة ثم يلحق صباحا الى ا ل م ع ر ك ة فاذن له فبات ليلته في داره وبنى بعروسه ا ب ن ة ابي ولما كان الفجر صلى الرجل الفجر مع النبي صلى في بيت في مسجد الرسول والنبي قد صلى الفجر في ارض ا ل م ع ر ك ة صلى الفجر ة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع الذين لم يخرجوا ل ل م ع ر ك ة بعد ومع الذين تخلفوا ثم رجع الى داره فاخذ لامته اي سلاحه ووقف بالباب يودع زوجته فعلقت به ا ل ز و ج ة وكانت قد ر أ ت حين غفت غ ف و ة من ليلتها ان السماء قد فرجت فصعد فيها ح ن ظ ل ة ثم اطبقت عليه فعلمت انه شهيد فعلقت به تودعه ثم رجته ان يضاجعها فرجع وضاجعها وما ان تمت ا ل م ض ا ج ع ة حتى سمع ا ل ص ي ح ة فان سفح احد قريب والوقت فجر ولا ضجيج كما تعلمون في مدنكم اليوم فسمع ا ل ص ي ح ة وجلبت السلاح فخرج قبل ان يغتسل على جنابته عندما سمع الصيح و ج ل ب ت السلاح خرج جنبا وشارك ب ا ل م ع ر ك ة فقتل ف ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م ل ا ئ ك ة تغسله بين السماء و ا ل أ ر ض بماء من المزن أ ي من السحاب فسمي ح ن ظ ل ة الغسيل وقد غسلت ايضا ا ل م ل ا ئ ك ة ح م ز ة بن عبد المطلب فقد اجنب ليلتها اصبح جنبا فتيمم للفجر ودخل ا ل م ع ر ك ة جنبا ولقي الله جنبا وهو سيد الشهداء فغسلته ا ل م ل ا ئ ك ة ايضا اثنان غسلا يوم احد فامر ح م ز ة علمه النبي لان ح م ز ة اخبر النبي ص ب ي ح ة يوم ا ل م ع ر ك ة فامره بالتيمم وان يشارك ا ل م ع ر ك ة صائما جنبا قتل شهيدا ا ل ط ه ا ر ة ط ه ا ر ة القلوب ما احرصنا على ط ه ا ر ة الثياب والابدان اليوم اللهم قد غفلنا عن تطهير القلوب ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اشكالكم ولا الى اقوالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ومصداقيتها اعمالكم فعندما ر أ ى النبي ا ل م ل ا ئ ك ة تغسل ح ن ظ ل ة فامر بعض ذويه ان ي س أ ل و ا عن امره صاحبته اي زوجته فعندما س أ ل و ه ا ا خ ب ر ت ك م ما, سمع ما سمعتم به الان انه لم, لم يتمكن من ا ل ا خ ت س ا ل لسرعته ل ا ج ا ب ة النداء عندما سمع ا ل ج ل ب ة لذلك غسلته ا ل م ل ا ئ ك ة فعندما قال ابو سفيان ح ن ظ لماذا ة بحنظلة ل اختار ح ن ظ ل ة وما ادراه ان حنظله قد قتل فهل عنده كشف باسماء القتله لا ح ن ظ ل ة مهاجر صحابي ابوه في جيش المشركين وعندما تمت ا ل م ع ر ك ة قاموا فمثلوا بالقتلى اي بالشهداء فلما ارادوا ان يمثلوا ب ح ن ظ ل ة كان ابوه قريبا منهم فقال ما يعني ما هذا فتركوه اكراما لابيه فهو الوحيد الذي لم يمثل به فعلم أبو سفيان حنظلة ابو ان فقال ح ن ظ ل ة ب ح ن ظ ل ة و اصبنا منكم مثل ما اصبتم منا فكان عدد قتل المسلمين اي شهداءهم سبعين على عدد ما اصابوا من قريش يوم بدر فقال النبي لعمر اجبه قل لا سواء قتلانا في ا ل ج ن ة و قتلاكم في النار فقالها عمر وهكذا ما زال ابو سفيان ينادي والرسول ي أ م ر عمر أ ن يرد عليه حتى إ ذ ا ي أ س أ ب و سفيان قال ي اناشدك عمر أ الله أ ن تدنو مني فقال له النبي إ ي ت ه فانظر ماذا يريد ف أ ت ا ه حتى إ ذ ا كان على م ق ر ب ة منه ولا غدر هنا كفار بس ما فيش غدر كفار فيش ما غدر بس ل أ ن ه كانوا عرب ولهم أ خ ل ا ق فوقف وهما متحاربين امام بعضهما يحدثان بعض فقال ابو سفيان لعمر اناشدك الله يا عمر وانا اعلم من انت اي ر ج و ل ة و م ص د ا ق ي ة اناشدك الله يا عمر هل قتلنا محمدا قال اللهم له والذي بعثه بالحق انه حي كان يسمعك وهو الذي ي أ م ر ن ي أ ن أ ر د عليك قال أ ن ت عندي أ ص د ق و أ ب ر من ابن قمئه وابن قمئه هو الذي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفه فكان على النبي درعين فلم يؤثر السيف به ولكنه سقط بالحفره الى جنبه فزعم ابن قمئه لقريش أ ن ي قتلت محمدا فقال أ ب و سفيان على كفره يعلمون الحق ولكنهم يخالفونه أ ن ت أ ص د ق عندي من ابن قمئه و أ ض ر ثم قال أ ن ا ش د ك الله هل أ ص ب ن ا ابن أ ب ي ق ح ا ف ة قال اللهم لا إ ن ه بخير يسوءك ما دام حيا فرجع عمر وانصرف أ ب و سفيان وهو ي ق و ل أ ل ا إ ن موعدكم بدرا العام المقبل فقال النبي له عمر قل له نعم إ ن ه موعد بيننا وبينكم فلما انصرفت قريش خشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يغيروا على المدينه بطريقهم فيصيبوا من الذراري والنساء فامر سعد بن ابي وقاص ان يتعقبهم فينظر قال انظر يا سعد ان هم امتطوا ابلهم وجنبوا الخيل فانما ارادوا مكه وانهم ركبوا خيلهم وجنبوا ابلهم فانما ارادوا ا ل غ ا ر ة على ا ل م د ي ن ة فوالذي نفسي بيده ان قصدوها لاتبعنهم ولاناجزنهم ولقد سومت لهم ح ج ا ر ة من سجيل عند الله لا ينجو منها منهم احد فلما مشوا لحقهم سعد على بعد وهو يترقبهم ف أ خ ذ و ا طريق واد ي العقيق ف ا م ط ط و ا ابلهم وجنبوا خيلهم فكانت وجهتهم مكه فرجع بالخبر إ ل ى النبي فنزلوا يلتمسون قتلاهم وكنا قد وقفنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل عمي أ ي ن ح م ز ة أ ي ن أ س د الله ف س ك ت و فلما كررها كان هنالك من ت ج ر أ فقال له كنت قد ر أ ي ت ه س ا ع ة ا ل م ع م ع ة عند تلك ا ل ص خ ر ة يقول انا اسد الله واسد رسوله ثم لم اره بعدها فهرعوا الى ا ل ص خ ر ة فقال له رجل في طريقه حتى لا ي ف ا ج أ ويصدم يا رسول الله احتسب عمك عند الله فانه قد اصيب فبكى صلى الله عليه وسلم وقلما كان يبكي بصوت قالوا حتى سمعنا صوته فلما دنا من ح م ز ة ووقف على جثته وراه قد مسل به فقد بقر بطنه واخرجت هند بنت عتبه كبيده فلاكتها بغيه ان ت أ ك ل ه ا فلم تستطع ف ل ف ض ت ه ا ثم جدعت انفه واذنيه وانوف واذان جميع القتلى فجعلت منهم ق ل ا د ة لها واسوارين وخلخالين دخلت بهما م ك ة فلما ر أ ى النبي ما صنع بعمه جهش اي رفع صوته بالبكاء ثم صمت فقال ا ل ص ح ا ب ة ما راعنا الا وهو يقول بصوت مرتفع تدوي له الجبال عما ما وقفت موقفا ا غ ي ض الي من هذا والذي نفسي بيده لئن اظهرني الله على قريش يوما لامثلن بخيارهم منزل تمثيلهم بك هذا وفي ر و ا ي ة لامثلن ب س ب ع ة من خيارهم فقال ا ل ص ح ا ب ة تعاطفا مع نبيهم و أ س ف ا لما ر أ و ا فلم تكن في العرب م س ل ة فقالوا والذي بعثك بالحق لئن أ ظ ه ر ن ا الله على قريش يوما لنمثلن بسبعين رجل فما انتهى الموقف وما زالت قدم ا رسول الله صلى الله عليه وسلم من امام ج ث ة عمه ح م ز ة واذا بجبريل يهبط يهبط بثلاث ايات ختام س و ر ة النحل يقول لرسوله الله يقول لرسوله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولمن صبر وغفر ولئن صبرتم وغفرتم ولئن صبرتم فهو خير للصابرين فعندما تلا جبريل ا ل آ ي ة والنبي في موقفه لم تدفن ح م ز ة بعد الله لا يجامل حتى نبيه فلا ي ت أ ل ه أ ح د على الله ولا يضمن مصيره عند الله ف أ ب و بكر يقول لو أ ن مناديا نادى يوم ا ل ق ي ا م ة يا أ ه ل المحشر أ د خ ل ا ل ج ن ة جميعكم إ ل ا واحد لخشيت أ ن أكون أ ن اكون ذ ل ا ل ا ح د ولو أ م ن انا د ي ا د أدخل واحد ى يا جميعا المحشر النار إلا أنا أهل أن أكون أنا ذلك الواحد ولو لرجوت ذلك الواحد حسن الظن بالله و خ ش ي ة الله في ان واحد الله لا يجامل نبيه مفجوع بعمه مصاب أ ل ا نسمع عبارات ا ل م و ا س ا ة اليوم مصاب م ص الا ب أ يجامل أ ل ا يسكت عليه س ا ع ة حتى ينصرف لا ليس هكذا يربي الله ر س ل ا ولقد اعتز النبي وافتخر ب ت ر ب ي ة الله له فقال ادبني ربي ف أ ح س ن ت أ د ي ب ي الله لا يجامل وهكذا ر ب النبي أ ص ح ا ب ه لا على الدلال بل رباهم ت ر ب ي ة الرجال ينزل الوحي فورا يقول له و إ ن عاقبتم عزمت على أ ن تعاقب لك أ ن تمثل بواحد مقابل عمك فقط و إ ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير لكم فماذا كان جواب النبي فورا قال النصبر والخير لنا عند الله ان شاء الله ثم كفر عن يمينه وامر اصحابه ان يكفر و ا عن يمينه م ثم قال افوا ع وان اظهركم الله فكفوا عن القوم ولا تمثلوا تشريع لا يقبلوا ل م ج ا م ل ة في دين الله ابدا ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم ف ر أ ى على م ق ر ب ة من موقع ح م ز ة مصعب بن عمير حامل اللواء الذي حدثتكم عنه في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة ولكن اسمعوا حديثا عنه الان فوقف النبي عليه فراه قد مثل به ايضا فجدع انفه واذنيه فامر ان يدفن الى جوار ح م ز ة مع عبد الله بن جحش ا ل ث ل ا ث ة الى جانب بعضهم بعضا بل وضع ح م ز ة وعبد الله بن جحش في قبر واحد ثم مصعب بن عمير إ ل ى جوارهم و ر و ا ي ة ح م ز ة في قبر ومصعب وعبد الله في قبر واحد وقد أ ذ ن النبي أ ن يدفن ا ل ث ل ا ث ة و ا ل أ ر ب ع ة في قبر واحد حتى لا يشق على ا ل ص ح ا ب ة حفر القبور ا ل ك ث ي ر ة ف إ ن ه م سبعين شهيد وعندما اراد دفنهم وقف على ج ث ة مصعب فبكى حتى بل لحيته ثم قال مصعب حامل اللواء الذي نزل ملك بصورته فحمل اللواء قال لقد ر أ ي ت ك يوما ب م ك ة ليس يوما م ر ة و ا ح د ة إ ن م ا يشير إ ل ى عهد م ك ة قبل ا ل ه ج ر ة لقد ر أ ي ت ك يوما ب م ك ة أ ن ع م فتى معنى أ ن ع م فتى ليس معناها أ ج م ل ص و ر ة صاحب تحفيف ومكياج زي ل اصبع ا ل غ ر ي ب ه ن و ا ع بحط كريمات、لا. انعم فتى ا س ر ا ف ة من باب ا ل ن ع م ة ينفق على جميع شباب م ك ة انعم فتى ارقهم ح ل ي ه اي ارقاها واغلاها وانعمها واحسنهم ل م ة اي ل م ة الشعر التي على ر أ س ه وكانت امه تحضر له الطيب من خارج م ك ة ومن بلاد الهند يتطيب بها يفوح ريحه في شوارع م ك ة فعندما اسلم عزمت عليه ان يرجع عن هذا الدين فابى فقالت امسك عنك ا ل ن ف ق ة بعد ان كان من ينفق على شباب م ك ة اصبح يتخلل في ثوب خشن ل أ ن الشباب يحب النعم ة و ا ل إ ن ف ا ق قالت أ م س ك عنك ا ل ن ف ق ة ف أ م س ك ت فلم تعطه ي شيئا فصبر وهاجر إ ل ى ا ل ح ب ش ة وعمل فيها ساقي زروع ثم رجع إ ل ى ا ل م د ي ن ة مع من رجعوا وكان أ و ل من ذهب إ ل ى ا ل م د ي ن ة مهاجرا سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من آمن الدين والقرآن ويدعو إلى الدين من لم يؤمن بعد فسمي سفير بعد والقرآن إلى لم رسول الله من آمن من ا ل الانصار وصفه النبي بهذا الوصف لقد ر أ ي ت ك يوما ب م ك ة انعم فتى ارقهم حليه واحسنهم لمه ثم لا نجد الان ثوبا ي س ت ر ق ارادوا ان يكفنوه بثوب لانه قد مسل به فاذا ستروا ر أ س ه بدت قدماه ه واذا ستروا س ر قدماه بدى أ فقال النبي اجعلوا الثوب على ر أ س ه واجعلوا ما يلي قدميه شيء من اذخر اي من عشب رطب طيب الريح ثم دفنهم وامر ان يدفن القتلى جميعا في مصارعهم بعد ان كان بعض ذويهم حملوهم ب غ ي ة الرجوع بهم الى ا ل م د ي ن ة فنادى النبي ان ادفنوهم ها هنا النداء كان بعد أ ن أ ر ا د و ا ان يحملوا ح م ز ة لم تكن هنالك تعاليم أ ن يدفنوا في مكانهم و أ ح د قريب ل ل م د ي ن ة فلماذا يدفنهم خارجها فحمل بعض ذوي القتلى قتلاهم على ا ل إ ب ل وعلى الدواب فلما هموا ان يرفعوا ح م ز ة تحرك أ ح د وتزلزل فضرب النبي بقدمه جبل أ ح د وقال له أ س ك أ ح د إ ن م ا عليك نبي وصديق وشهداء فسكن الجبل فقال ادفنوا ح م ز ت ها هنا وردوا القتلى إ ل ى مضاجعهم إ ن ا نحب أ ح د و أ ح د يحبنا أ ح د جبل من جبال ا ل ج ن ة سنراه في ا ل ج ن ة إ ن شاء الله وقفل النبي راجعا ولا أ ر ي د أ ن أ س ت ع ر ض لكم كيف استشهد كل صحابي فمقام يطول ولكن لم نخرج من أ ح د بعد فلنا فيها خ ط ب ة وخطبه رجع النبي ق ا ف ل ا وقد شاع في ا ل م د ي ن ة وضجت ا ل م د ي ن ة ض ج ة ب أ ن قتل محمد صلى الله عليه وسلم فخرجت النساء تبكي وحاصت ا ل م د ي ن ة حيصه و أ ظ ه ر اليهود والمنافقون شماتتهم فلما هرعت خيار نساء ا ل أ ن ص ا ر والمهاجرات يستقبلن الخبر ا ليعلمن ا خبر رسول الله انظروا الى نساء الاولين ايها الخلف لذلك السلف قدم الجيش وكان من ع ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في اخر الجيش اذا رجع من غ ز ا ت ويقدم اصحابه بين يديه ويقول لهم اتركوا ظهري ل ل م ل ا ئ ك ة ا ل م ل ا ئ ك ة من ورائي واصحابه بين يديه فقدمهم فلقيت النساء طلائع الجيش وهن ي س أ ل ن عن رسول الله بان الخبر قد ش ا ء بان النبي قد قتل فاستقبلت ا م ر أ ة فقيل لها وهي ت س أ ل احتسبي يا امه الله فقد قتل ابوك فقالت ما عنه س أ ل ت ك م اقول ما فعل رسول الله ف ق ا ل ا ح ت س ب ي يا امه الله حسبنا الله ونعم الوكيل و إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون واحتسبيه عند الله احتسبي ا أ م ة الله فقد قتل زوجك فقالت ما عنه س أ ل ت ك م ما فعل رسول الله فقالوا احتسبي ا أ م ة الله فقد قتل أ خ و ك فقالت لست عنه أ س أ ل ك م ما فعل رسول الله قالوا احتسبي ا أ م ة الله فقد قتل ابنك وجعلوهم لها بالتوالي فالاب شيخ كبير والزوج قد تتزوج غيره أ م ا ا ل أ خ ف أ ن ا يؤتى مثله والولد فلذه الكبد ف أ ع ط و ه ا ا ل م ص ي ب ة تدريجا ولكن مع هذا قد ع نعوا إ ل ي ه ا أ ر ب ع ة ا ل أ ب والزوج و ا ل أ خ والابن وهي تقول ما فعل رسول الله فقالوا لها هو بخير كما تحبين فقالت لا أ ر و ن ي ه أ ن ظ ر إ ل ي ه ارونيني انظر الي فدفعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الجيش حتى اذا دنت منه اخذت بطرف ثوبه فقبلته وشمته هكذا وقالت اما وقد سلمت يا رسول الله فلا ابالي بمن عطب لموت كلهم مش مهم ا ل م م تسلم ه انت ر أ ي ت م ايمانهم وهكذا غيرها وغيرها وغيرها ا ر ب ع ة أ م ث ل ه من النساء لا أ ر ي د أ ن أ ط ي ل عليكم أ م ا أ م سعد بن معاذ فقد أ ص ي ب ولد لها أ خ و سعد وسعد رجع سالما به بعض الجراح فكان سعد هو الذي يمسك بخطام ر ا ح ل ة رسول الله أحضروها له لما نزف من الدماء لا يقدر أن يمشي فأحضروا له راحلة تحمله يقدر له له لما الدماء لا إلى من يمشي المدينة نزف فوقفت ام سعد في الطريق وهي تقول ما فعل رسول الله والناس يقولون لها بخير صالح كما تحبين وتشتهي وهي تقول لا والله حتى اراه بعيني حتى اذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم وسعد امامه ابنها يقود راحلته فقال سعد يا رسول الله هذه امي فلما رأت النبي قالت رأت الحمد لله الذي ردك إ ل ي ن ا صالحا وكل مصاب بعدك جلل يا رسول الله فقال لها يا أ م سعد احتسبي فقد قتل ولدك أ ي أ خ ا سعد وقد فاتني اسمه ا ل آ ن فقالت كل مصاب بعدك جلل أ ي لا شيء يتخذ الله من عباده شهداء الحمد لله الذي ردك إ ل ي ن ا سالما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد يا سعد عزيمه ة مني محمد رسول ل ل ا ع ز ي مني ة اي أعزم عليكم اعزم ع م ب ى ا ل محمد ي عزيمة مني ن م رسول الله لا يتبعني رجل من قومك الى مسجدي وداري فانك أكثر قومك إصابة اليوم. فلياتوا منازلهم و ل ي د ا و جراحهم فقال سعد ع ز ي م ة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطلق مع النبي الى مسجده جريح من بني عبد الاشهل ف د ا و جراحكم فانصرف الجرحى الى ديارهم ولما مر النبي من بين ديارهم سمع بكاء النساء على من اصيب فوقف وقال بعد ان ذرفت عينه قال ولكن ح م ز ة لا بواكي له اي ليس عندنا من يبكي ح م ز ة فسمعها سعد فمازال يقود راحلته الى باب مسجده ثم حمله هو وسعد بن ع ب ا د ة سيد الانصار الاوس وسيد الانصار الخزرج حملا رسول الله حتى ادخلاه الى حجرته ثم رجع سعد بن م ع ا د ف أ ت ى دور بني عبد ا ل أ ش ه ل قومه ا ل أ ن ص ا ر وقال أ ق س م ت بالله لا تبقى منكم ا م ر أ ة و أ و ل ك م نسائي في بيتها إ ل ا وتاتي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبكين على ح م ز ة وكان النبي لم ينه بعد عن البكاء وكنا في البكاء يقلن الشعر وهو ما يعرف بالنواحه ولم يكن قد نهى النبي بعد عنها ف أ ت ت نساء بني ا ل أ ش ه ل إ ل ى باب المسجد ف أ خ ذ ن ا يبكين ح م ز ة فخرج النبي وقد رفع بلال أ ذ ا ن المغرب فصلى بهم وهو متكئ على رجلين حتى وقف في محرابه ثم قال ما هذا البكاء فقال سعد نساء بني ا ل أ ش ه ل يبكين ا الله رسول ي ح م ز ة فقال يرحم الله ا ل أ ن ص ا ر يواسون حتى ب أ ن ف س ه م ثم دخل حجرته فغلبه النعاس فنام فاذن للعشاء فلم يخرج النبي ل ص ل ا ة العشاء حتى مضى ثلث الليل فوقف بلال بباب حجرته وقال ا ل ص ل ا ة يا رسول الله فهب صلى الله عليه وسلم فتيمم ل أ ن جراحه ما زالت تنزف لا يحسن بها الوضوء فتيمم ثم أ ت ى المسجد ليصلي فسمع بكاء النساء من قبل المغرب الى ان مضى ثلث الليل فقال ما هذا قالوا نساء الانصار مازلن يبكين ح م ز ة قال مازلن يبكين منذ الليل اين من ردهن يا سعد ولا تبك ا م ر أ ة على هالك بعد اليوم ابدا ان النساء ليهلكن انفسهن بهذا فنهى عن البكاء والنواحه اللهم إ ل ا د م ع ة ا ل ش ف ق ة و إ ذ ا ب ك ا ل إ ن س ا ن ولو سمع له صوت اللهم لا يقول إ ل ا ما يرضي الرب فانصرفت النساء وبات تلك ا ل ل ي ل ة وجوه ا ل أ ن ص ا ر من أ و س وخزرج على باب المسجد ي ح ر س و ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خ ش ي ة أ ن تعود قريش فتكر على ا ل م د ي ن ة كيف أ ص ب ح النبي وماذا صنع عندما أ ص ب ح وبعد ص ل ا ة الفجر لم يكن بحسبان أ ح د لا من أهل المدينة ولا التي من من قريش التي ولت وجهها نحو م ك ة ولم يكن بحسبان احد في العالم ان يصنع ما صنع بعد ص ل ا ة الفجر وقد سطره ا ل ق ر آ ن المقام لا يحتمله من ا ل ح ك م ة اليوم اختصار ا ل خ ط ب ة ولما اذن للفجر هنا انتهى بنا الحديث قلنا باتوا على شيء فصبحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يكن في حسبان الكل كان يتوقع ان تعقد على الاقل م ح ا ك م ة ا د ب ي ة لا ع س ك ر ي ة ل ل ر م ا ت الذين خالفوا امره فكانوا سبب ما اصابهم فان و ص ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كانت و ا ض ح ة م ف ص ل ة وقال لهم ما زلنا ظاهرين عليهم ما ل ز م ت م اماكنهم فلا نؤتين اليوم من قبل وعندما نزلوا ليس كل ا ل ر م ا ت قد قتل نجزم بقتل الذين كانوا على الجبل وهم س ب ع أ م ا بقيتهم ث ل ا ث ة و أ ر ب ع ي ن الذين نزلوا إ ل ى س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة منهم من مصيب و أ ك ث ر ه م على قيد ا ل ح ي ا ة و إ ن كانت بهم جراح فكان الكل ينتظر أ ن تعقد م ح ا ك م ة على ا ل أ ق ل ا د ب ي ة ت و ج ي ه ي ة إ ي م ا ن ي ة في حق هؤلاء الذين خالفهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراجع أ ح د حتى لم يذكرهم بل ولم ي س أ ل ه م لماذا خالفتم أ م ر ي لماذا نزلتم عن الجبل كل هذا لم يكن لم يعنف أ ح د لم يذكرهم بفشلهم لم ي س أ ل ه م عن السبب بل ترحم على من مات منهم ودعا ب ا ل ع ا ف ي ة لمن بقي منهم جميعا واحتسب مصابه وجراحه والمسلمين عند الله تعالى و ف ا ج أ ه م بما لم يكن لهم بحسبان بعد أ ن صلى الصبح بهم وكان قد قدم إ ل ى ص ل ا ة الصبح و هو انشط منه كما خرج إ ل ى ص ل ا ة العشاء و إ ذ ا به يندبهم إ ل ى الخروج في طلب العدو م ر ة أ خ ر ى ليلحق بقريش على طريق م ك ة ف أ م ر مؤذنه بلال أ ن ينادي في الناس أ ن يستعدوا للخروج في اثر قريش ولا يخرج معنا إ ل ا من شهد الهدى معنا ب ا ل أ م س جديد ما بدناش الذين رجعوا بجراحهم او بدون جراح ا ل س ب ع م ئ ة الذين شهدوا احدا وقد فقدوا سبعين شهداء ا ذ ا ليخرج ا ل ب ق ي ة وثار الناس إلى, الى سلاحهم مع جراحاتهم وهم يقولون السمع و ا ل ط ا ع ة لله ولرسوله السمع و ا ل ط ا ع ة لله ولرسوله لم تنزل ايات بعد توجه النبي أ و تقص عليهم ر و ا ي ة أ ح د أ و تعلمهم كيف يفعلون بعدما أ ص ا ب ه م القرف لم تنزل ا ي ة بعد ولا توجيه من الله للنبي بقوله فيما بعد فبما ر ح م ة من الله لنت لهم ولو كنت ف ض ا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف و عنهم الذين خالفوا أ م ر ك واستغفر لهم لمن بقي منهم ولمن استشهد وشاورهم في ا ل أ م ر لم ينزل من هذا ا ل ق ر آ ن شيء بعد و إ ذ ا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم ويعمل بمراد الله كما نزل به ا ل ق ر آ ن فيما بعد بالتفصيل لم ي ن ا ق ش أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة في هذا الامر ولا اعتذر واحد قط بل جاء من لم يشهد احد يرجون أ ن يخرجوا معه فقال لا و ع ل ى ر أ س الذين جاءوا رئيس المنافقين عبد الله بن أ ب ي بن سلول جاء إ ل ى النبي وقال إ ن ي راكب معك ب ص ي غ الجسم لست اذان ولا نوع إ ن ي راكب معك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, لا وحاول غيره والنبي يقول لا لا يخرج معي الا من شهد معي الامس في ف محمد ج ا ء عبد ا ل ل ه فجاء جابر بن عبد الله ا بن جبير الذي كان ابوه رئيس الرماء وكان شابا في مقتبل العمر فجث على ركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبس النبي سلاحا فقال ب أ ب ي و أ م ي يا رسول الله و أ ب و ه شهيد الامس إ ن الذي حبسني عنك ب ا ل أ م س ر غ ب ة أ ب ي رحمه الله ف إ ن ه ليس له من الولد غيري وله من البنات تسع, تسع بنات غيرهم ولد واحد جابر جابر ا بن عبد الله ا بن جبير من ر و ا ة الحديث قال ليس له من البنين غيري وعنده من البنات التسع فقال لي يا بني لا ينبغي أ ن نخرج أ ن ا و أ ن ت وندع هذه ا ل ن س و ة أ ي البنات والاناث من غير رجل وما أ ن ا بالذي يؤثرك على نفسه ب ا ل ش ه ا د ة ف إ ن ي أ ر ج و أ ن أ ل ق ى وجه الله هذا اليوم ف أ ق م على إ خ و ت ك فاثرته يا رسول الله ل أ ن ه والدي من باب البر واليوم والله لا اثر احدا على ا ل ش ه ا د ة فاني احب ان الحق بابي يريد الخروج لا لغنائم للشهاده الجرحى ماذا يرجون من الخروج اليوم لا يرجون م غ ن اي ولا ر ج و ن اي مكسب ان هي الا احدى الحسنيين اما ان يؤيدهم الله بنصر من عنده فيظفر بقريش سائرين للامس وإما يلحقوا بإخوانهم أن فاذن ي ن ل الشهادة ا فيكثروا منهم ف كان عما أ النبي لجابر بن عبد الله بن جبير ولم يخرج معه ممن لم يشهد حق احد إ ل ا جابر فركب صلى الله عليه وسلم على فرس وخرج اصحابه كلهم مشاه على الاقدام لا فرس معه ولكن سعد بن عباده ة رضي ا ل ل عنه ا س ت أ ذ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يحمل الماء وبعض المتاع على أ ب ا ع ر ة و أ ن يخرج أ ب ا ع ر ة إ ن احتاجوا الى طعام ا ل ن ح ر ف أ ذ ن لهم وخرجوا كلهم مشاء ل أ ن ه م لا يستطيعون الركوب على الخيل من ش د ة الجراح الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على ر ا ح ل ة واحاط به وانطلق مع الصبح بعد ص ل ا ة الفجر حين اشرق النهار وخرجت القوم كلهم جراحهم تنزف ولكنهم على استعداد للموت ومضى صلى الله عليه وسلم بهم و ر و ا ة السير ولا اريد ان اقف عند هذا طويلا يعللون سبب هذا الخروج ردا لمعنويتهم إ ر ج ا ف ا بقريش حتى لا يظن بهم ضعفا جاءه خبر أ ن ه م يتحدثون أ ن ه م سيغيرون على ا ل م د ي ن ة هذه أ س ب ا ب التي نعبدها ما اشاعه المنافقون والمرجفون في ا ل م د ي ن ة شماته اليهود وقالوا ما كان نبي لو كان نبي ما أ ص ي ب لا بل أ ص ي ب ا ل أ ن ب ي ا ء بل قتلوا وعلى يدكم يا ملاعين الارض يا بني يهود ا ل أ ن ب ي ا ء لم يصابوا راس من الذي قدمه يهود ه د ي ة ل ب ا غ ي ة من بغاياهم ترقص في مسرح أ ل ي س راس أ ي ي ح رأس يحيى نبي الله ورسوله يقدم على طبق من ذهب لترقص به ب ا غ ي ة من بغايا وكلهم بغايا بني اسرائيل ولن يصدر لكم الا البغي الى هنا قدموا ر أ س نبي ورسول لانه كان ينكر عليهم قله حيائهم وتجرؤهم على دين الله فغضبت تلك ا ل ب غ ي ة ا ل ر ا ق ص ة ا ل خ ا ص ة بطرب ومجون ملكهم فلما دعاها للرقص تمنعت و أ ق س م ت أ ن ه ا لا ترقص إ ل ا بطبق عليه ر أ س ي ح ي ى فقال لها خسيس بني اسرائيل ملك ذلك العصر وزعيمهم قال لها غ ا ل ي ة م ط ل ب رخيص ا ل ب غ ي ة غ ا ل ي ة و ر أ س نبي رخيص وهكذا عندما تنقلب الموازين ف إ ذ ا كان عند اليهود ر أ س نبي ورسول رخيص من أ ج ل ب ا غ ي ة فما الذي يكون له ش أ ن عندهم من كل أ م ت ك م الغثاء اليوم ما الذي سيحسبون حساب من سيكرمون لعين من إ ذ ا كان نبي ورسول رخيص من أ ج ل ب ا غ ي ة فمن أ ج ل ما بذلوا من أ ج ل ه الدماء ومن أ ج ل ما أ خ ذ و ه ب ا ل ق و ة وقدموا له القتلى وفي ذمتهم أ و نظرهم الشهداء سيردوه إ ل ي ك م إ ك ر ا م ا لعين من لا غالي عندهم ولا نفيس إ ل ا مصالحهم فقال اليهود لو كان محمد ا ل نبي ما أ ص ي ب ف ا ل أ ن ب ي ا ء لا تصاب إ ن ه إ ل ا طالب ملك وكذبوا انفسهم وكتبهم التي تشهد عليهم فانزل الله في حقهم كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون فسموا قتلت الانبياء قتلت الانبياء مرحبا بقتلت الانبياء في جوار كريم مقدس نحفظه و إ ن لم ي ح ف ظ نعم إ ح ن ا عيب علينا ننكث العهود إ ح ن ا بنوفي نعرف ح ب الجيل عرب